بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى السلام وصلى الله على اله سبحانه وعلى وبعد قال فان كان السبب فلها فلها قال قال المراد رحمه الله تعالى اذا اذا سبق الله النظر الى الله أسهل الى اسهلها قال اذا وهذا هو الحرف ماذا اي حرف هذا الحرف الثالث من احرف المعاني الثلاثيه اذا قال الافضل المشترك يكون اسما وحرفا فاذا كانت الاسم فلها اقسام الاسميه لها اقسام اذا الاسميه قال الاول ان تكون ظرفا لما يستقبل من الزمان مقتضيه متضمنه معنى الشرط قال ولذلك تجاب بما تجاب به ادوات الشرط نحن اذا جاء زيد فقوم إليه يعني بوجود الفاء وكثرة مجيء الماضي بعدها مراد به الاستقبال ومع تضمنها مع الشرط لم يجزم بها إلا في, الشعر خال... الا في الشعر خاصه يعني كقول الشاعر واذا, وإذا تصبك خصاصه فرق الغناء والى الذي يعطر الغائب هرغبي وايضا اشداني ما اغلاك ربك بالغناء واذا تصبك خصاصه فتجملي وقالت رواه استغنى مع ربك بالغنى واذا تصرفك خصائصه فتحملي قال وإنما لم يهزم بها لمخالفتها إن الشرطيه وذلك لان اذا لما تيقن وجودها او رجح بخلاف إن فانها للمشكوك فيه لتنافيهما يعني تنافي اذا مع الاستقبال فإن الاستقبال غيب مشكوك فيه قال وقد تدخل على المتيقن وجده إذا أبهم زمانه كقوله تعالى أفإن متى فهم الخالدون هذا متى يقيني لكن زمانهم مهم قال وقد تدخل على المستحيل كقوله تعالى قل إن كان الرحمن ولده فأنا أول العابدين وأقز الكوفيون الجزم بإذا مطلقا هذا مذهب للكوفيين الجزم بينها مطلقا في الشعر وغير الشعر والذي يجعلها جزمه في الشعر خاصه هم اهل البصره الذين وقفوا على من وقفوا عند السماع قال ومذهب السبب أن إذا لا يليها الا فعل ظاهر ومقدر مقدر لا يليها الا يتبعها الا فعل ظاهر ان وجد او مقدر ان وجد اسم مرفوع يقدر الفعل بعدها قال في الظاهر نحمد أجر نصر الله والفتح والمقدر إذا السماء شقت ولا يجيز ولا ولا سيبويه غير ذلك هذا هو المشهور في النقل عن سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر ونقل السهيلي سهيلي هذا عامة فوائد من القيم وعلم بالقيم في اللغة العربية والنكات البلاغية من هذا الإمام استفاد منه ونهل منه ومن كتبه ومؤلفاته. قال هو نقل السهيلي أن سيبويه يجيز الابتداء بعد الشرطية الشرط اذا الشرطية وهذا الشرط إذا كان الخبر فعلا على شرط وجز أخفة شقوع المبتدا بعد اذا قال ابن مالك به أقول بقول الأخفة السعيد بن مسعدة وبها أقول لأن طلب اذا للفعل ليس كطلب إن ومن ذلك قول الشاعر إذا باهلي تحته حنضلية له ولد منها فذاك المدرع ما معنى المدرع يعني الذي أمها أشرف النبي هذا ذم هذا ذم هي من هيقى القاهلية الذي أبطله الدين أشاهد إذا بأهلي هنا إذا أتى بعدها وامتدأ وأوله بعضهم قال إيش إذا استقرت اذا ما استقرت تحتها حنظليه قال وأول بعضهم البيت على ان التقدير استقرت تحتها حنظليه فحنظليه فاعلا وباهل المرفوع يفسره بفعل يفسره العامل في تحت في تحته في تحته على الحكاية قال فحنظليه نعم حنظليه فاعل ومذهب الجمهور ان اذا مضافه للجمله التي بعدها والعامل فيها الجواب وذكر بعض النحويين الى انها ليست مضافه الى بل هي معمول للفعل الذي بعدها لا لفعل الشرط لا لفعل الجواب يعني الفعل الذي بعدها الذي هو فعل الشرط لا الذي لا لفعل الجواب الفعل الذي هو جواب الشرط لكن جواب الشرط غير الجازم فإن اذا من ادوات الشرط عيش غير الجازم قال قال الشيخ إذا أطلق الشيخ في النحمن المراد به ابو حيان قال الشيخ ابو حيان ومذهب الجمهور فاسد من حلها أحدها أن إذا الفقائية قد تقع قوابا لإذا الشرطية وما بعد إذا لا يعمل فيها قبلها والثاني اقتران جوابها الفاء وما بعد فا القسالة يعمل فيها قبلها وأثارا أن جوابها جاء فيها بما نحو يسرى عليهم ايات فينات ما كان حقتنهم وما بعد ما أن فيها لا فيها قبلها الرابع اختلاف أقطيع الشرط الجواب في بعض المواضع نحو إذا قيتني غدا أقيعك بعد غد قال قلت الجواب عن هذه الوجوه أن الجمهور إنما يقولون ان العامل فيها جوابها إذا كان صالحا للعمل فإن منع فإن منع من عمله فيها مانع كإذا الفقائية وإن ونحوه ما فالعامل حين إذن مقدر يدل عليه الجواب ندل عليه الجواب قال هذا حاصل هذا حاصل هذا حاصل كلامه مصرح أبو البقاء العكبري في إعرابه ما معنى إعرابه اسمه التبيان في إعراب القرآن تبيان في إعراب القرآن والعكبري من أهل السنة الفائدة أن العكبري اسمه عبد الله بن حسين العكبري محب الدين في سنة 616 الهجرية وهو من أهل السنة من من علماء اللغة متابعوه ومتبعوه في عراب القرآن وطبع تحت عنوان املاء ما من الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن أنا وصرح أبو البقاء في عرابي بأن الفات داخلي في قاب إذا لا تمنع من عمل ما بعدها في إذا وذكر الحوفي الحوفي هذا يتوسع في الإعراب التفصيلي له اعراب على القران لكن يتوسع في الاعراب التفصيلي فلذلك كان القراء كان اعرابه مملا القراء في اعرابه مملا لكونه كثير التفاصيل والتفاريع قال وذكر الحوفي اسمه علي بن ابراهيم توفي سنه 430 وثلاثين فقريه الحاشيه اثنين وترجمه العكبر في الحاشيه واحد قال و الزمخشري محمد بن عمر قال أن العامل في اذا جاء نصر الله فسبح وهذا يدل على أن الفاء عندها عندهما لا تمنع كما قال ابو البقاء فيه نظر قد وسط كلام على ذلك في غير هذا الكتاب هذه من احالات من احالات ابن هشا احالات المرادي في القن الداني احالات المرادي في القن الداني قال ان تكون ظرفا لما يستقبل من زمان مقرده مع الشرط نحو قوله تعالى والليل إذا يغشأ والنقمي إذا هوى والماضي بعدها في معنى المستقبل كما كان بعد المتضمن معنى الشرط وقال الفراء حياء ابن زيادة زكريا وقال الفراء لا يكون ما لا يكون بعدها الماضي إلا إذا كان فيها معنى الشرط والإبهام ومنه قوله تعالى وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا الأرض وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا الأرض كانوا وزن كانه قال كلما ضربوا أي لا تكونوا كهؤلاء إذا ضرب إخوانهم في الأرض إذا ضرب إخوانهم في الأرض قال اثرن تكون ظرفا اليوم الله من الزمان وقعت الموقع اذ كقوله تعالى ولا على الذين اذا ما تؤكل تحملوها قلت قلت لا اجد ما لا أجد ما أجد ما عليه قلت لا اجد وقوله, وقوله, وقوله واذا رات تجاره ناولها الفض اليها فهنا في هذا ونحوه بمعنى اذ هذا مذهب بعض النحويين هذا مذهب بعض النحويين وفيه قال ابن مالك قال في التسهيل ورب وربما وربما قاعت موقع إذ وإذ موقعها والذي صحاء المغاربة أن إذا لا تقع موقع إذ ولا إذ موقعها وتأول ما أوهم ذلك قال الرابع أن تخرج عن الظرفيه فتكون سن مقرورا بحتى كقوله تعالى حتى إذا جاءوها وهو في القرآن كثير قال فإذا في ذلك فيها وجهان أحدها أن تكون مقرور حتى واختاره ابن مالك الثاني أن تكون حتى ابتدائية وإذا في موضع ناس على مستقر لها على مستقر لها قال به جسم أبو البقاء وجوز المختزل والشين قلت اشار الفارسي التذكرة كتاب لله في النحو الفارسي اسمه التذكرة جمعت آراء الفارسي فيه قال إلى جواز المشين وتقدير الغاية على الأول وسيق الذين كفروا إلى جهنم إلى وقت مجيئهم وعلى هذا فلا جواب لها وعلى الثاني تكون الغاية إنسى بك وتكون الغاية تكون الغاية ما ينسى بك ما يقدر من المصادر ما تكون الغاية ما ينسى من الجواب مرتبا على شرط والتقدير المعنوي إلى تفتح أبوابها وقت مجيئهم فينقطع السوق ويعيد أنها بعد حتى شرطية في موضوع نصب اتفاق النحويين على طلب جوابها في قوله تعالى حتى اذا ما جاءوها وفتحت فقيل الو وقيل الجواب وحذوف وذهب لكني الى ان اذا قد تخرج عن الظرفية وقد تكون مبتداه في قوله تعالى اذا وقعت الواقع فاذا مبتدا واذا رجت خبره في قراءة من نصب خافضه رافعه قال يقال ابن مالك هو صحيح وزد أنها تكون مفعولا به كقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا والظاهر أنها لا تكون امتداءة ولا مفعول وإنما لا تخرج عن الظرفيه وأنها لا تخرج عن الضرفية ومسجد به محتمل للتأويل والله أعلم قال وأما إذا الحرفية في قسم واحد هذا غدا إذا الفقائية لها أقسام لها تفاريع والله مستعان إن شاء الله إله نزاكم والله خير